أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسيه كنوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِظْلَامٍ الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا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 قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا